بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إن إحياء التراث الإسلامي أصبح الآن ضرورة ملحة وبخاصة إذا كان هذا التراث يتضمن الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية والدعوة إليها ويسر تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام أن تقدم لطلاب العلم ورواد الفكر هذه القصيدة الموصومة بالمونية القحطاني لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني والتي تعتبر بحق درة يتيمة قل لها النظير وحق لناظمها أن يقول عن نفسه وأنا الأديب الشاعر القحطاني ولا يفوتنا في ختام هذه المقدمة أن ننبه المستمع الكريم إلى أن سبب اختيارنا لهذه القصيدة الغرى والمنظومة العصماء إنما هو راجع إلى قوة معانيها وسلامة مبانيها وروعة قوافيها وكثرة علومها وغزارة مادتها ولا أدل على ذلك من قول الناظم نفسه وأنا الذي حبرتها وجعلتها موظومة كقلائب المرجان ونصرت أهل الحق مبلغ طاقته وصفعت كل مخالف صفعان مع أنها جمعت حلوما جمة مما يضيق لشرحها ديوان والآن مع نونية القحطان والأخ عبد العزيز المطرفي يا منزل الآيات والفرقان بيني وبئي لك حرمة قرآن اشرح به صبري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وأقض مآلبي وأجر به جسدي من النيران واحتق به مجري وأخرص نيتي واشتد به أذري وأصلح شان واخشف به ظلي وحقق توبتي واربح به بيعي بلا طهر به قلبي وصف سريرتي أجلل به ذكر وعب مكاني وقع به طمعي وشرف همتي فسر به ورعي وأحفد أسر به ليلي وأضمج وارحي أسرل بفير دموعها أدفاني ثم ذله يا ربي بنحني مع دمي واغسل به قلبي من الأضغان أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيماني أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صبري وأعني القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يب ولا دكان وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة خذناني وزرعتني بين القلوب مردة والعطف منك برحمة وحناني ونشرتني في العالمين محاسنا وسترت عن أبطاله العصياني والعانس ذو الشريف البريه شائعا حتى دعى عن جميعهم اخواني والله لو علم طبي حسرتي لا بسنام علي من يلقان ولا اعرضوا عني ومن له صحبه بعد ترام في لكن سكرت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعنطياني فلك المحامد والمدائف كلها بخواطري ودوارحي ولساني ولقد مننت علي رب بأنعمني مالي بشكر أقلهن يداني فوحق حكمتك التي آتيتني ح شدتبورهَا برحانلَ السبسْن منّضك معونَة حات قو أيها إ لو تبّح النك بقرة عشة وَلا تخمَك في الجاءركان وَلا أص النك طائم أو طعدًا وَلا سائر الأحْان ولا أثمنع عن البرية خلتي ولا أسواني اليك جهذ زماني ولا أقتدى نفسك من حوائجي من دون فصل فنانك وفنان ولا أحتمنع عن الآلام طامع في حسامي يأس لم تشبه بناني ولا اجعلن مرضاك اكبر همتي ولا اضربن من الهوى شيطان ولا اسوانع رو نفسي بالتقاء ولا اقضي ظن عن حدود عناني ولا ان نعنن النفس عن شهواتها ولا اجعل من الزهد من اعواني ولا اثن من حروف وحفك في الدنا ولا احرقا نبيره شيطاني أنت الذي يا رب كلت حروفه ووصفته بالوعم والسميان ونوته ببلاغه ازليه تكيبها يخفى على الأزهان وفتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بنا كتنان وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته السقنان أيا عبادي أوصتوني واسمعوا قول الإله المالك الزيان هذا حديث نبينا عن ربه صدقاً لا كذر ولا بهتان لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعيان لا تحفر الأوهام مبلغ ذاته أبداً ولا يحويه قطر مكان وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغسال ولا نفنان من ذا الذي يخلف ذاته وصفاته وهو القديم مكوّن الأفنان سبحانه ملكا على العرش التواء وحاوي جميع الملك والسلطان وكلامه القرآن انزل آيه وحيا على المدعو من عنان صلى عليه الله خير صلاته ما لا حفيف لكيه من قمران وجاء بالقرآن من عيد الذي لا تعتريه نوائب الحجثان تنزيل رب العالمين ووحده بشهادة أحبار والرهبان وكلام ربي لا يليء بمثله أحد ولو جمعت له السقنان وهو البطول من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنطفان من كان يضعب أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهديان فليأت منه بتورة أو آية فاذا راى ان نظمين يشتبهان فلينفرد باسم الوهه وليكن رب الدريه وليكن سبحان فاذا تناقض نفعه فلينلبس ثوبا نقيصه صامرا بهوان او فليقر بان تنزيل من سمعه في نص الكتاب المسان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 هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى اللبوان جمع العلوم دقيقها وجليلها فبه يطول العالم الربان قصص على خلل البنية قصه ربي فأحسن أيما إستان كلماته منظومة وحروفه بثمان ألفاظ وحس معاني وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان من قال فيه عبارة وحكاية فقدمه جرع من حميم آن من صال إن حروفه مخلوطة فالعنه ثم كل أوان لا تلقى مرتدعا ولا متزلطا إلا بعمسة مالك الغضان والوقف في القرآن خطس باطن وخداع كل مذبدب حيران قولوا ان غنوا فكلم الهنا وعدا وما شك في اجابته اهل الشريعه ايضا بنزوله والقائمون بخلقه شسنان وتجنب اللفظين الا كليهما وما قال جهل عندنا يا ايها السني خذ بوصيتي واقفص بذلك جلة إخوان وقبل وصية مشبق متوزد واسمع بفهم حاضر يقضان كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المذدي بغير بداية والآخر المثني وليس بثاني وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا حدثاني ركم الديانة أن تصدق بالقضاء لا خير في بيت إلا أركان الله قد علم السعادة والشقاء وهما ومنزلتاهما ضدان لا يملك العرق الضعيف لنفسه رشدا ولا يطد على خذنان سبحان من يجري الأمور بحكمة بالخلق بالأرزاق والحرمان لفلت مشيئته بثابق علنه في خلقه علم بلا عدوان والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغسان ولا نؤصان فاقصد هذيت ولا تكن متضانيا إن القدور تفور بالغليان دند الشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسقتان وكذا الشريعة والكتاب كليهما بجميع ما تأتيه محتفظان ولكل عبد حافظان لكل ما يقع الجزاء عليهم خلقان أمرا بكسب فلاله وفعاله وهما لأمر الله مؤتمران والله طبق وعده ووعيده مما يعاين شخصه العينان والله أكبر أن تحج صفاته أو أن يقاس بذلة الأعيان وحياتنا في القبر بعد مماتنا حق ويسألنا به الملكان والقبر صح نعيمه وعذابه وكلاهما للناس مجد والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان وصراقنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أوان يصطى بها السني أعزب شرة ويداد كل مخالف فتان وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان والكتب يومئذ تطاير في الوراء بشمائل الأيدي وبالأيمان والله يومئذ يجيء لعرضنا مع أنه في كل وقت دان والأشعري يقول يأتي أمره ويعيد وصف الله بالإثيان والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتدان وعليه عرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناصف الخصمان والله يومئذ نراه كما نرا قمرا بدان السس بعد ثمان يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان يوم تشطقت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق ملدان يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان والجنة العليا ونار جهنم داران من الخصمين دائمتان يوم يجيب المتقون لربهم وفدا على نبب من العقيان ويجيء فيه المجرمون إلى لراء يتلمرون تلمضا العقشان ودخول بعض المسلمين جهنما بكبائر الآثان والصغيان والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأمان وشفيعهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا لنات عدل وهي خير إيمان فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعبيب وغير هوان وإذا دعيت إلى أداء فريضة فانشط ولا تكف الإجابة واني قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها فلهم عند الله أعظم شاني لا تمنع عن الزكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختاني والمثل بعد الفر آكد سنة والبنعة الزهراء والعيداني مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشان وقيامنا رمضان فرق واجئ وقيامنا المسؤون في رمضان قل النبي به ثلاثا رغبة ووالجماعة أنها دلتان إن التراوح راحة في ليله ونشاط فل عويب ذن كثمان والله ما جعل الترار حمكرا إلا المجوس وشيعة الصلبان والحج مفترض عليه وشرقه أمن الخريق وصحة الأبدان كبر هديت على الجنائز أربعان واسألها بالعقل والغفران إن الصلاة على الجنائز عندنا فارض الكفاية لا على الأعيان إن الأهلة للأنام مواقف وبها يقوم حساب كل زمان لا تخترن ولا تصن حتى يرى شخ الهنان من الورى إثنان متثبتان على الذي يريانه حران في نقليه ماتقتان لا تقفدن ليوم شسك عامدا فتصومه وتقوم من رمضان لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وشيعش الشيطان إن الرواء في شرطه موطئ الحفا من كل انس ناطق اوذاني مدح النبي وخلوا اصحابه ورموهم بالظلم والعدوان حب قرابته وشب فحده جللاني عند الله من شقيضاني فكانما ان آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسداني فاتان عقد هما شريعه احمدي بادي وام لا نسم فتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان قل إن خير الأنبياء محمد وأدل من يمشي على القتبان وأدل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقان نصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان فهما الذان تظاهران نبينا في نصره وهما له سهران بنتا هما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أسنى صحابة أحمد يا حب ذا الأبوان والبنتان وهما وزيرا هلذان هما هما بفضائل الأعمال مستبقان وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مصدعان كان على الإسلام أشقق أهله وهما لدين محمد جبلان أصفاهما أقواهما أخشاهما أصفاهما في السر والإعلان أصفاهما أزفاهما أعلاهما أوثاهما في الوزن والرجحان صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان أعني أبابة للذي لم يختنف من شرعنا في فضله رجنان هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بنا بطنان وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة إذا لحصان هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة مسوان هي عرشه هي عوشه هي إلفه هي حبه صدقا بلا إدهان أوليس وآلها يصى في بعدها وهما بروح الله مكتنفان لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني أعني به الفاروق فرق عموة بالسيف بين الكفر والإيمان هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحظ آم وباحد الكثمان ومضى وخلى الأمر شورا بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان من كان يسهر ليلة في ركعة كترا فيكمل ختمة القرآن ولي الخلافة صهر أحمد بعده أعني علي العالم الربان ذود البتون أخرتون وركنه ليس الحروب منازل الأقران سبحان من جعل الخلافة رسبة وبنى الإمامة أيما بنيان واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في المبوة ثاني أكرم بفاطمة البتون وبعنها وبمن هما لمحمد سبطان قصنان أصلهما بروضة أحمد لله دمو الأصل والغصنان أكرم لطلحة والزبير وسعبهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة بالديانة والثقاء وامدح زماعة سبع عشر فضوان قل خير قول في صحابة أحمد وامدح زميع الآل والنسوان دع ما بين الصحابة في الوضاء في سيوفهم يوم التقى الجمعان فقتلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرسومان والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضوان والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العطيان ويل لمن قتل الحسين فإنه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 فيما ذوي الأحلام والأثمان كابن المسيب والعلاء ومالك والليب والزهري أو سفيان واحفظ رواية جعفر بمحمد في فمكانه فيها أجل مكان واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرف علي الأيما عرفان لا تنتقصه ولا تزد في قدره فعليه تصف النار طائبتان إحداهما لا ترتضيه خليبتا وتنصه الأخرى إلى همزان والعند نادقة الروافض إنهم اعناقهم غلستنا الازقان جحد الشرائع والمن هو توقتجو بفساد مله صاحب ايوان لا شرك لنا الى الموافغ انهم شتموا الصحابة دون ما برهان لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد ويدادهم فرض على الإنسان حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحيان احذر عقاب الله وارض ثوابه حتى تكون كمن له قلبان إيماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقال جنان ويزيد بالتقوى وينقص بالردى وكلاهما في القلب يعتنجان وإذا خلوا تبريبة في ظلمة والنفت داعية إلى الطريان فاتحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يران كن طالبا للعلم وأعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان لا تتبع علما النجوم فإنه متعلق بزخار في الكفهان علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان لو كان علم للكواكب أو لم يهبط المذيخ في السرطان والشمس في الحمل المضيء سريعة وهبوطها في الكوف بالميذان والشمس محرقة لسسة أنبن لكنها والبدر ينخسفان ولربما سودا وغاب ضياهما وهما لخوف الله يرتعدان يردت على من يطمئن إليهما ويظم أن كليهما ربان يا من يحب المشتري وعطاردا ويظم أنهما له سعدان لم يهبطان ويعلوان تشرفا وبوهد حر الشمس يحترقان أتخاف من زحل وترض المشتري فكناهما عبدان مملوكان والله لا أوم ملك حياة أو فناء لسجدت نحوه ما لري والصنعان وليصحا في المدتي ويوسع بالصي وبالاحسان يقتني فاني بل كل جزائك في يد الله الذي إذل اسم وجهه السطنان فقد السواد حن ونزل المشتري والرأس والزنب العظيم الشان والزهرة الغراء مع من ريخها وعطارد وقاد مع انطابت وتربعت وتزلزت وتسددت وسلاحقت بقراني الا هذا دليل سعاده او شقوه لا والغبي ترى ان ورا وباني من قال بالتاثير فهو معطل للشرع متبع لقول انسان ان الهجوم على ثلاثه او تسمع مقال الناقض السهقان بعض النجوم خلقن زينا للسماء كالدر فوق ترائد النسوان وكواكب تهدي المسافر بالسراء وردوم كل مثابر شيطان لا يعلم الإنسان ما يقضى غدا إذ كل يوم ربنا في شام والله ينطرنا الغلوث بفضله لا نوأ عواء ولا جبران من قال إن الغيث جاء بها العشو أو صرفة أو كوكب ميزان فقد افترى إثما وبهتانا ولم ينزل به الرحمن من سلطان وكذا الطبيعة للشريعة ضدها ولقل ما يتجمع الزدان وإذا طلبت طباعا مستسلما فاقرب شواض النار في الغدران علم الفلاسفة الغواف طبيعة ومعاد أرواح بلا أبدان لولا الطبيعة عندهم وفعالها لم يمشي فوق الأرض من حيوان لا تستمع قول الضوارد بالحصى والزابرين الطير بالطيران فالفرقتان كذوبتان على القضاء وبعلم غيب الله جاهلتان فذب المهندس والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان أَهَٰكَذَا أَرْضٌ مُسَيَّطَةٌ عِنْدَهُمْ أَمْ بِالظِّبَالِ ثُمَّ خُلِقَ الْأَكْمَانُ أَمْ يُخْبَرُونَ بِقَوْلِهَا وَبِعَرْضِهَا أَمْ هُمْ هُنَالِكَ فِي الْقَدْرِ الْمُسْتَوْيَانِ أَمْ فَجَّرُوا أَنْهَارَهَا وَعُيُونَهَا مَا أَنْزَلَهُ إِلَّا رَبُّ الْعَرْشِ أم أخرجوا أثمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان أم هل لهم علم بعجز مالها أم باختلاف الطعن والألوان الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأسقن أيما إسقان قل للطبيب الفيلسوف بدعمه إن الطبيعة علمها برهان أين الطبيعة عند كونك نقفة في البطن إذ مشجت به المآم أين الطبيعة حين عشت عليقة في أربعين وأربعين ثوان أين الطبيعة عند كونك مبغة في أربعين وقد مضى العجدان أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونواضي وبنان أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك وهي الأركان أنفجرت لك باللبان في ديها فرضعتها حتى مضى الحولان أم صيرت في والديك محبة فهما بما يرضيك مغتبطان يا بيلة لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليونان وشريعة الإسلام أفضل شرعة دين النبي الصادق العبنان هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأليان هو دين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الصوفان وله دعاه بالنبي وصالح وهما لدين الله معتقدان وبه أتالو وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان هو دين إبراهيم وابنيه معا وبه ندى من لفحة نيران وبه حمى الله الذبيح من البنى لما فداه بأعظم القربان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبسميان هو دين جاود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجان هو دين يحيا مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان وله دعاء سبل مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سماعا الصبيان وكمال دين الله فرع محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الذاكي الذي لم يجتمع يوما على ذنب له أبوان الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان وأولو النبوة والهدى ما من هبوء أحد ولا نطران بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإسرار والإعلان ولملة الإسلام خمس عقائد والله أنطقني بها وهدان لا تعطي ربك قائلا أو فاعلا فكناهما في الصحف مكتوبان جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسكرة الحيران كن بيس بيتك إن سمعت بفتنة وتوقى كل منافق فتان أدل الفرائض لا متوانيا فتكون عند الله شر مهان أدل السواك مع المموئ فإنه مرضي الإله مطهر الأثنان فمن إله لدى الربوء بنية ثم استعز من فتنة الولهان فأسات أعمال ورانياتهم وعلى الأسات قواعد الميان أسبقوا بوأة لا تفرق شمله فالفور والإسباغ مفترران وإذا استوت رجلاك في خصيهما وهما من الأحداث قاهرتان وأردت تجديد الطهارة محدثاً فتمامها أن يمتح الخفان وإذا أردت طهارة لجنابك فليخلعا والتغسل القدمان غسل الجنابة في الرقاب أمانة فأداؤها من أكمل الإيمان فإذا ابتليت فبادرن بغسلها لا خير في متثبط كثنان وإذا اغفتلت كل جسمك ذلكا حتى يعم جميعه الكفان وإذا علمت الماء كم متيمما من طيب ترب الأرض والبدران متيمما صليت أو متوضئا فكلاهما في الشرع مدئتان والماء ما لم تستح الأوصافه بنجاسة أو سائل الأدهان فإذا صفى في لونه أو طعمه معريخه من جملة الأبغان فهناك سمي طاهرا ومطهفرا هذا لأبلغ وصفه هادان فإذا تغير لونه أو طعمه من حمأة الآبار والغبران جاد الوبوء لنا به وطهورنا فاسمع بالقلب حاضر يقضان والبحر أجمعه طهور ماءه وتحل ميتته من الحيثان إياك نفسك والعدو وكيده فخلاهما لأذاك مبتدئان واحذر وضوءك مفرطا ومفرطا فخلاهما في العلم محجوران وكثير مائك في وضوءك بذعة يدعو إلى الوسوات والهملان لا تكثرن ولا تقلل واقتصد فالقصد والتوفيق مصطحبان وإذا استطبت ففي الحديث ثلاثة لم يجزينا حجر ولا حجران من أجل أن لكل مخرج ضائق شردا تضم عليه ناحيتان وإذا الأدى قد جاز موضع عادة لم يجزي إلا الماء بالإمعان نقض الوضوء بقبلة أو لم تسم أو طول نوم أو بمسختان أو بومه أو غايق أو نومة أو نفخة في السرن والإعلان ومن المدي أو الودي كلاهما من حيث يبدو البوم ينحضران ولربما نفخ الخبرز بمسره حتى يضم لنفخه الفخدان وبيان ذلك صوته أو ريحه هاتان بينتان صادقتان والغسل فرض من ثلاثة أولهن دفت المني وحيضة النسوان إن ذاله في نومه أو يقضت حانا من استطهير مجبتان وتطهر الزولين فرض وادب عند الغماع إذا التقى الفرجان فكلاهما إن أنزلا أو أفتلا فهما بحكم الشرع يغتسمان واغتل إذا أمليت فرجة كله والعنزيان فليس يفترضان والحيض والمفتاء أصق واحد عند انقطاع الذن يغتسنان وإذا أعابت بعد شهرين الدماء تلك السحابة بعد للشهران فالتغسل لصلاتها وطيامها والمستحابة دهرها نسفان فالنصف تسقف صومها وصلاتها ودم المحيل وغيره لونان وإذا ارطفا منها وأشرق لونه فصلاتها والصوم مستربان تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها إن الصلاة تعود كل زمان فالشرع والقرآن قد حكما به بين النساء فليس يفطرحان ومكاتر المفتاء طهرا تغفسل ال أو لا فغاية قفرها شهران مس النساء على الرجال محرم حرف السباخ خسارة حجان لا تلقى ربك سارقا أو خائنا أو شاربا أو ظالما أو قل إن رجم الزانيين كليهما فرض إذا ذليا على الإحطان والرجم في القرآن فرض لازمون للمحصنين وابن لدثران والخمر يحرم بيعها وشراؤها سيان ذلك عندنا سيان في الشرع والقران حرم شربها وكناهما لا شفع مستبعان أي قم لأشراق القيامة كلها واسمع حديث نصيحتي وبياني كالشمت تصفع من مكان غروبها قرآن حرم شروطها لا شفع مستبعان أيقن بأشراط القيامة كلها واسمع هديتي نصيحتي وبياني كالشمس تطلع من مسار غروبها وخروج دجال وهول الخان وخرور يأجوج ومأجوج معا من كل صقع شاذ ومكان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 صلِّ الصلاة الخمس أول وقتها إذ كل واحدة لها المسافر غاب عن أبياته فالقصر والإفطار مسعونان وصلاة مغرب شمسنا وصباحنا في الحضر والأسفار كاملتان والشمس حين تدون من كبير السماء فالظهر ثم العصر والبتان والظهر آخر وقتها متعلق بالعصر والوقتان مشتبكان لا تلتفث ما دلت فيها قائنا واخشع بقلب خائف الوهبان وكذا صلاة غروب شمس نهارنا وعشائنا وقتان المستصنان والصبح منفرد بوقت مفرد لكن لها وقتان مفرودان فجر وإسفار وبين كليهما وقت لكل مطور متوان وارقب طلوع الفجر واستئن به فالفجر عند شنوخنا فجر كذوب ثم فجر صادق ولربما في العين نشتبهان والظل في الأزمان مختلف كما دمن الششا والصيف مختلفان فاقرأ إذا قرأ الإمام مخافتا واسكت إذا ما كان ذا إعلان ولكل سهل سجتان فصلها قبل السلام وبعده قولان سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل فيوخ الفقه والإحسان فارب الصلاة رقوعها وسجوبها ما إن تخالف فيهما رجلان تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان اتبع إمامك خافضا أو رافعا فكلاهما فعلان محمودان لا ترفعا قبل الإمام ولا تضع فكناهما أمران مزعومان إن الشريعة سنة وفريضة وهما لدين محمد عقدان أحسن صلاتك راكعا أو سالدا بتطمئن وترفق وتدان لا تدخلن إلى صلاتك حاقما فالإحفطان يخل بالأركان بيت من الليل الصيام بلينة من قبل أن يتميز الخيطان يجزيك في رمضان نية لينة إذ ليس مختلطا بعق دنزان رمضان شهر كامل في عقدنا ما حله يوم ولا يوما إلا المسافر والمريض فقد أتى تأخير صومهما لوقت زان وكذا تحمل المرضاع كلاهما في فقره نسائنا عذران عجز في الصوم والسحور مؤخر كلاهما امران مرغوبان حصن صيامك بالسكوت عن الخنا اطبق عناء عينيك من اجفان لا تنشد والهيل من بين الورى شر البريه من له وجهان لا تحسدا أحدا على نعمائه إن الحسود لحكم ربك شان لا تسع بين الصاحبين ميمة فلأجلها يتباغض الخلان والعين حق غير سابقة لما يقضى من الأرزاق والحرمان وتحر بر الوالدين فإنه فرض عليك وطاعة السلطان في غير معصية الإله فإنه لا طاعة للخلق في العصيان لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان ومثاء مرحب بدعة أو ذلة فاهرب بدينك آخر البلدان الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم خسران لا تخلو بامرأة لديك بريبة لو فنز في المساكن مثل بنان. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصم تلك اللشوم أسودها تكنك بلا عرض ولا أثنان لا تقبلن من النساء مودة فقلوبهن سريعة الميلان لا تتركن أحدا بأهلك خاليا فعن النساء تقاتل الأخوان وقضفونك عن مناحظة النساء ومحافن الأحداث والصليان لا تجعلن صلاق أهلك عرضة إن الصلاق لأخبذ الأيمان إن الصلاق مع العشاق كلاهما قسمان عند الله منطوتان واحفر لسرنك في بؤالك ملحدا وادفنه بالأحشاء أن يدفاني إن الصديق مع العدل كلاهما في السر عند أوليها شفنان لا يبدو منك إلى صديقك ذلة واجعله آدك أوثقا خلان لا تحقرن من الذنوب صغارها فالقطع منه تدفق الخنجان وإذا نذرت فكن بنذرك موفيا فالنذو مثل العهد مسؤولان لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك إنه عيبان لا تتنع عمرك في البدال مخاصما إن البدال يخل بالأديان واحذره جادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشمآن وإذا اضطردك إلى البدال ولم تجد لك مهربا وتلاقف الصفان فاجعل كتاب الله ذرعا سابقا والشرع سيفك وابد في الميدان والصنة البيضاء دونك جنة واركب زواد العزم في الجولان واثبت بصدرك تحت أنوية الهدى والصبر أوزق عدة الإنسان واطعن برمح الحق كل معاند في الله درم الفارس الطعان واحمل بسي في الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جمان واحذر بجهدك مكر خصبك إنه كالتعب بالبري في الضوغان أصل الجدال من السؤال وفرعه حصل الجواب بأحسن السبيان لا تنسفت عند السؤال ولا تعب لفر السؤال كلاهما عيبان وإذا غلبت الخصم لا تهدأ به فالعجب يخمد جمرة الإحسان فلرب من هزم المحارب عامدا ثم من سنا الفرسان واسكت إذا وقع الخصوم وقعقعوا فلربما ألقوك في بحران ولربما ضحك الخصوم لدهشة فاتبت ولا تنفل عن البرهان فإذا أطالوا في الكلام فقل لهم إن البلاغ تأمجمت في بيان لا تغضبن إذا سئلت ولا تطلح فكلاهما خلقان مذنومان واحذر مناظرة لمجلس خيفة حتى تبدل خيفة بأمان ناظر أذيبا منصفا لك عاقلا وانصفه أنت بحفظ ما تريان ويكون بينكما حكيم حاكما عدلا إذا جئتاه تحت كنان كن طول دهر فساكتا متواضعا فهما لكل فضيلة بابان واخلع إذا الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمله الكتفان كن فاعلا للخير قوالا له فالقول مثل الفعل مقترنان من غوث ملهوب وششعة دائعين ودثار عريان وفذية عان فإذا عملت الخير لا تم به لا خير في متمزح منان اشكر على النعماء واصبر للبلاء فكلاهما خلطان مندوحان لا تشكو النب علة أو قلة فهما لعظ المرء فاضحتان صل الحر وانهك من قناعه انما فضل هدوهم رؤه الفتنان بالله رزق وله اراد وبه استعن فاذا فعلت فانت خيره وان واذا عصيت فتذر ربك مسرعا حل المنى فلا تقل لم يان واذا بسليت بعسره فاصبرنها فالعسر يزول بعده يسران لا تحق بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير ثمان لا تستبع شهوات نفسك مسرفا فالله يبغض عابدا شهوان أقل الطعام كما استطعت فإنه نفع البثوم وطحة الأبدان واملك هواك بضبط بطك إنه شر الرجال العالي بالبطمان أضلئ نهارك ترو في إدار العنى يوم يكون تنهف العرشان حسو الغذاء ينوب عن شرب الدواء فيما مع التقلين والإدمان والغضب الشديد على الدواء فلربما أفضى إلى الخبنان دب الدواءة قبل شربك وليكنك متألف الأجزاء والأوزان وتداوى بالعسر المصفى واحتج فهما لذائك كله برآن لا تدخل الحمام شبعان الحشاء لا خير في الحمام الشبعان لا تثن عمرك في الجماع فإنه يكسو الوضوه بحلة اليرقان لا خير في صور المعاذب كلها والرقص والإيقاع بلقبان إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغان وتلاوة القرآن من أهل السقاء فيما بحسن شجن وحسن بيان أشهى وأوفى في النفوس حلاوة من صوت مزمار ونقر مزان وحنينه في الليل أطيب مسمعا من لغمة النايات والعيدان أعرض عن السنية الدنية ذاهدا فالزهد عند أوليها زهدان زهد عن السنية وزهد في السماء وادرا لمن امثالهم مهدان لا تمسهد ما لن نسانا ظالما ودع النذا فناهما في الطعام واحفظ لي جارك حقه وبنامه ولكل دار مسلم حقان وابحث لي ضيفك حين ينزل رحله ان الفري لا يسر من ضيفان واصل جو الارحال منك وان دفو فوصالهم خير من الهجران واستق ولا تحمس بربك كالبا وتحر في كثارة الأيمان وتوقع أيمان الغموص فإنها تدعو الديار بلاقع الحيطان حج النتاح من الحرائر أربع فاطرب ذوات الدين والإحصان لا تنفي حمم حجة في عجة فنفاحها وزناؤها شبهان عدد النساء لها فرائض أربع لكن يضم جميعها أطمان تطليق زوج داخل أو موته قبل الزخون وبعده سيان وحدودهن على ثلاثة أقرأ أو أشهر وكلاهما دسران وكذاك عزة من توفي زوجها سبعون يوما بعدها شهران عدد الحوامل من صلاق أو فناء وضع الأجنة صارخا أو فاني وكذاك حكم السق في إصطاقه حكم الثمام كلاهما وضعان من لم تحظ أو من تقلن صحيبها قد صح في كلتيهما العجبان كلتا هما تبقى ثلاثة أشهرين حكما في النص مستويان عدد الجوال من الطلاق بحيضة ومن الوفاة الخمس والشهران فبقلق سعين تبين من زوج لها لا رد إلا بعد زوج ثان وكذا الحرائر فالثلاث تبينها فيحل تلك وهذه زوجان فلتنكحا زوجيهما عن قطة ولضب لا دلس ولا إصيان حتى إذا انتزد النكاح بدلسة فهما مع الزوجين زانتان إياك والسيس المحل لإنه والمستحل لردها سيسان لعنى النبي محلنا ومحلنا فكلاهما في الشرع والعونان لا تضربا أمة ولا عبدا جنا فكلاهما بيديك مأسوران اعرض عن النسوان جهدك وانتجد لعناقي خيرات هناك حسان في جنة طابت وطاب نعيمها من كل فاكهة بها جوجان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوظة بالنخل والممان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص عقيان قصرت للمتقين كواعب شبهن لد الياقوت والمرجان ذهب الوجوه شعورهن حوالكم حمر الخدود عواطف اجسام كل الصغور اذا ابتسم نظواحا كيف الخصور نواعن اردان خضر الثياب ثديهن نواهض صفر الحنين عواقر اردان لقوم هن أزوال لهم في دار عدن في محل أمان يسقون من خمر لذير شربها بأنام للخدان والولدان لو تنظر الحوراء عند وليها وهما فويق الفرش مستفآن يتنازعان الكأس في أيديهما وهما بنزة شربها فرحان ولربما تسقيه كأسا ثانيا وكلاهما برضا بها حوان يتحدثان على الأرائك خلوة وهما بذوب الوطن مجتمعا أكري بذنات النعيم وأهلها إخوان صدق أينا إخوان جيران وضع العالمين وحبه أكرم في طفوة الجيران هم يسمعون كلامه ويرونه والمقلتان إليه ناظرتان وعليهم فيها ملابس سندس وعلى المفارئ أحسن السيدان سيدانهم من لؤلؤ وزبرجد أو فضة من خالص عكيان وخواتم من عسيد وأساور من فضة كفيت بها الزندان وطعامهم من لحل طير ماعين كالبخت يطعم سائر الألوان وصحابهم ذهب وزر فائق وصحابهم تعبون ان سم فوق ان في حوان كنت مشتاقا لها خليفا منها شوق الغريب لرؤيه اوطان كن مستنًا فيما استطعت فربما تجاعل استان بالجنان واعمل لجنات النعيم وقل فنعيها آية بطا وليس بفان أدل الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان قم في الججا من كتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان فلربما تأت المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان يا حب عينان في غسط الجزاء من خشية الرحمن باكيتان لا تقذفن المفطنات ولا تقل ما ليس تعلمه من البهتان لا تدخلن بيوت قوم حضر إلا بنحنحة أو استئدان لا تدعن إذا جهت فمصيبة إن الصبور توابه ضعفان فإذا ابتليت بنكبة فاصبر لها الله حسبي وحده وكفان وعليك بالفقه المبين شرعنا وفرائض الميرات والقرآن علم الحساب وعلم شرع محمد علمان مطلوبان مستبعان لولا الفراء بضاع الميراث الوراء وجرى خصام الولد والشيلان لولا الحساب وضره وكسوره لم ينقس سهم ولا سهمان لا تلتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعطين والهيمان لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجب النيران علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهان أخذوا سلام عن الفلاسفة الأولى جحدوا الشرائع ضوة وأمان حَمَلَ الْأُمُورَ عَلَى قِيَاسِ عُقُولِهِمْ فَتَبَنَّىَ الَّذِي كَتَبَ النُّدَ حَيْرَانَ مَرْجِيُّهُمْ ذِي عَلَى قَدَرِهِمْ وَالْفِرْقَتَانِ لَنِي فَاسِقَتَانِ وَيَسُرُّ مُخْتَارِيُّهُمْ دَوْرِيَهُمْ وَالْقَرْمَطِيُّ مُنَاعِي النَّهْضَانِ وَيَعْلُو وكلاهما يروي عنه أبان لحجاله شبه تخال ورونكم مثل السراب يلوس للضمآن دع أشعريهم ومعتدليهم يتنافرون تنافرا الغربان كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيه تيها الواله فالله يجزيهم لما هم أهله وله الثنى من قولهم بران من قاس شرع محمد في عقله قد فت به الأهواء في غدران لا تتكر في ذات ربك واعتذر فيما به يتصرف الملوان والله ربي مات كيف ذاته خواطر الأوهام والأزهان أمر أحاديد الصفات كما أتت من غير تأويل ولا هديان لله وجه لا يحس بصورة ولربنا عيمان ناظرتان وَلَهُ يدان كما يقول إلهنا ويمينه جلت عن الأيمان كلتا يدي رضي يمين وصفها فهما على الشقلين منفقتان كرسيه وسع السماوات العلا والأرض وهو يعمه القدمان والله يرحف لك ضحف عبيده والكيب منتنع على الرحمن والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا فتنان فيطل لهم من سائر فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني حاش الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والسمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله فإن تعال الرب ذو الإحسان وحديثه القرآن وهو كلامه صوت وحرق ليس يفترقان لسنا نشبه ربنا بعباده رب وعبد كيف يشتبهان فالصوت ليس بموجب تجسيمه إذ كانت الصفتان تختلفان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 حقا أتا في محكم القرآن إني أقول فأوصفون مقالتي يا معشر الخلطاء والإخوان إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والسبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرب مخبوطان من قال في القرآن ضد مقالة فلعنه كل إقامة وأذان هو في المصاحف والصدور حقيقة أيضم بذلك أيما إيطان وكذا الحروف المتقف حسابها عشرون حرفا بعدهن ثمان هي من كلام الله دل جلاله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 خالقتهم حيلا فلو عاشرتهم لضربتهم بصواري ولسان تعس العلي أبو العلاء فإنه قد كان مجنوعا له العميان ولقد نظمت قصيدتين بهجله أبيات كل قصيدة مئتان والآن أهد الأشعر لي وأضيع ما كتموا من البهتان يا معشر المتسلمين عدوثمو عدوان أهل السبت والحيسان كفرتموا أهل الشرعة والهدى وطعمتموا بالبغل والعدوان فلأوصرن الحق حتى إني أسقوا على ساداتكم بطعان الله خيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إذ بأدلة القرآن أبصل سحركم وبه أذنزل كل من لاقان هو ملجأي هو مدرأي هو مندني من كيد كل منافق خوان إن حل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت صفرا بنا عمران والله صيرني على لكم نقمة ولهتسد دميعكم أبطاني يا أشعرية هل شعرتم أنني رمض العيون وحكة الأجفاني أنا في كبود الأشعرية قرحة أرضو فأقتل كل من يشناني ولقد بردت إلى فبار شنوخكم فصرفت منهم كل من ناواني وقلبت ارض حلالهم ونثرتها فوجدتها طولا بناطرهام والله ان يدني وثبت حجتي والله من تصبها فه مجان والحمد لله المهيمن دائما حمد ينقض فتن ولهان أزعم أن القرآن عبارة فهو ما كما تحكون قرآنا ايمان جيد و الذي رتبنا عاصيا عندكم ثنان هذا الهوين والعريض بذعمكم اهما المعرفة الهدى اصنان من عاش في الدنيا ولم يعرف ثما وقرب والفرقان اف هو عندكم ام كافر ام عاقل ام جاهل ام وان عطلتم السبع السماوات العنى والعرش أخليتم من الرحمن ودعمتم أن البلاغ لأحمد في آية من جملة القرآن هذه الشقاشق والمخارف والهوى والمذهب المستحدث الشيطان سميتم علم الأصول ضلالة كثم النبي لخمرة أدنان ونعك محالمكم على أمثالكم والله عنها طانني وحمان إني اعتصمت بحمل شرع محمد وعررته بنوادد الأثنان أشعركم يا أشعرية أنني طوفان بحر أيما طوفاني انا همكم انا غمكم انا سقمكم انا سمكم في السر والعلان فوحقي جزارا على العرف سواء من غير تمثيل كقول الجان ووحقي من ختم الرساله والهدى بمحمد فزهى به الحرمان. لا أقطع النب نعولي أعراضكم ما دام يصحب مهجتي بثمان ولا أهجن ونكم وأشرب حزكم حتى تضيب جستي أسناني ولا أهتك النب منطقي أستاركم حتى أبلغ طافيا أذاني ولا أهجن والنصريركم وكبيركم اغيرا لمن قد سدني وهجاني ولا انغلنا اليكم ولا في صواعق ولا تحرق النفود ثم ناراني ولا اطعن بسيف حقي ذو رسل ولا يخمد النشوا ولا أقتلن الله في ذمائركم ولا يمنعن جميعكم في ذمائر ولا على عاتق قواتكم حمل الاسود على قطيع الضان ولا ارمينكم بصخر مجالقي حتى يهتزع وكنتم سلطان ولا ادحضن بحجتي شطحاتكم حتاي ورضي جهلكم ألفان ولا غضبا لما لقول ربي فيكم غضبا نور ودنه العقمان ولا اضربا نفذ بصارم قولي ضرما يزعج انفس الشجعان ولا اسقطا من الفضول انوثثم سأقنوا عطس منه كل جبان إني بحمد الله عند قتالكم لمحكم في الحرب ذبت جمان وإذا ضربت فلا تخيب مضاربي وإذا طعمت فلا يروض قعان وإذا حملت على الكتيبة منكم مزقتها بلوامع برهان الشرع والقرآن أكبر عدتي فهما لقطع حجاركم سيفان تقلا على أبدانكم ورؤوسكم فهما لكسر رؤوسكم حجران إن أنتم سالمتموا تولمتموا وسلمتموا من حيرة الخلان ولئن أبيتم واعتديتم في الهوى فيضالكم في ذنتي وضماني يا اشعريتي يا سافلة وراء يا عمى يا صم بلا اذان اني لا اضطرك واضبر حزبكم بغضا اقل نقمهه الله لو كنت أعمى المقلتين لترني كي لا يرى إنسانكم إنسان تغلي قلوبكم علي بحرها حنقا وغيرا أيما غليان موتوا بغيركم وموتوا حسرة وأسا علي وعب كل بنان لم أتدخذ عملا لربي صالحا لكن بإذ خاطينكم أرضاني أنا ثمرة الأحباب حوضنة العباء أنا غصة في حلق من عاداني وأنا المحب لأهل سنة أحمدين وأنا الأذير الشاعر القحطاني تلعي بني قحطان كيف فعالهم يوم الهياد إذا التقض حفاني فالكيف نسؤهم الكلام ونظمهم وهما لهم سيفان مسلولان نصروا بألفنة حداد سلط مثل الأسنة شرع السطعان تلعنهم عند الغدال إذا التقى منهم ومن أضادهم خصمان نحن الملوك بن الملوك مراثة أسف الحروم ولم لسا بزوان يا أشعرية يا جنيع من ادعى بدعوا وأهوى أمبنا مرهان جاءتهم سنية معنونة من شاعر ذر باللسان معاني خرج القوافية بالمدائح والهدى فكأن جمتها لدي عوان يهوي فطيف القوم من لهواته كالصخر يهبط من ذراك أهلان إني قفتت جميعكم بقصيدة حسكت كثوركم على البلدان هي للروافظ درة عمرية تركت رؤوتهم بما آذان هي للمنجم والطبيب منية فكلاهما ملقان مختلفان هي في رؤوت المالقين شقيقة ضربت لفرض صداعها الصدغان هي في قلوب الأشعرية كلهم صاب وفي الأجساد كالسعدان لتكن لأهل الحق شهدا صافيا أو ثمر يسعب ذلك الصيحان وأنا الذي حبرتها واجعلتها منظومة كقلائب المرجان ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وصفعت كل مخالب طفعان مع أنها دمعت حلوما جمة مما يضيط لشرحها دلواني أبياتها مثل الحجائق تجتنا سمعا وليس يمله النلجان وكأن غرث بسقورها في طرسها واشلت نمطه أكف غواني والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني صل الاله على النبي محمد ما لاحط من على الارصان وعلى جميع عباداته ورسائله وعلى جميع الصحب والاخوان بالله ينون كل ما انشدتمه رحم الاله صداك يا قحطان ختاما تقبلوا أطيب تحية من إخوانكم في تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمان رقم الهاتف 842 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته